هؤم هؤلاء حاجتهم في ما أنتم به علم فلما تحاجون فلما تحاجون في ما ليس لكم. به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون